وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع الجد جد كالجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الأمور وقدر مقادير الخلائق وآجى لهم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 ليلها كلها بها سواء لا يزير عنها إلا هارك ولا يتبعها إلا كل منيب إنسانك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها اما بعد إخوة الكرام عبادة جليله من أعظم العبادات ومن أرفعها درجة عند الله عز وجل هي عبادة من احب العبادات إلى الله عز وجل بها ترفع الدرجات وتقال العسرات وبها يغفر الله عز وجل الزلات إنها عبادة يسيرة على العباد فهي سهلة يسيرة ولها أجر عظيم عند الله جل وعلا إن هذه العبادة يستطيع العبد أن يقوم بها في جميع أحواله في حال قيامه وقعوده ونومه في حال انشغاله وفي حال شغله، في جميع الأوقات يستطيع العبد أن يقوم بتلك العبادة العظيمة حتى النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها في جميع الأوقات واخبر الله جل وعلا بعظيم أجرها حال فعل جميع العبادات وبعدها إن هذه العبادة هي ذكر الله عز وجل وقد أمر الله جل وعلا العبادة أن يكسروا من تلك العبادة على وجه الخصوص فقال الله جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فحث الله عز وجل على كثرة الذكر ورتب على ذلك الفلاح ورتب على ذلك المغفره للذنوب والرفعه للدرجات ذكر الله جل وعلا اخوتي الكرام امر يسير على العباد ولكنه لما كان يسيرا وقد رتب الله عز وجل عليه اجورا عظيمه كما سابين لكم دخل الشيطان للعبد من هذا المدخل فخزله وصرفه عن ذكر الله عز وجل مع سهولة تلك العبادة ويسرها وأنها لا تشغل العبد ابدا فمن انتزم الذكر رفع الله عز وجل ذكره وأعز أمره وذكر عند الملأ الأعلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وهذا الحديث في الصحيح وأنا معه إذا ذكرني تدبر ألفاظ الحديث انا عند حسن ظن عبدي بي وانا نعم اذا ذكرني فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ في ملأ خيرا من الملئ الذي ذكرني فيه قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي اي اذا دعاني واحسن الظن اني استجيب الدعاء استجبت دعوته واذا استغفرني واحسن الظن اني غفار للذنوب غفرت ذنوبه واذا تاب الي واحسن الظن في توبته قابلت توبته فهذا هو المقصود بقول الله جل وعلا في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي فتامل يعني لا تدع الله جل وعلا بدعوتي ولا تذكره بذكر إلا وأنت موقن بأن الله جل وعلا سيستجيب لك وسيحقق لك ما أردت من وراء ذكرك لله جل وعلا بدعاء أو توبة أو استغفار أو بأي عمل من الأعمال إذا ما قمت بعمل سأحسم الظن في الله جل وعلا وهيات ان يدخل اليك الشيطان من هذا الباب فهو باب مولود للشيطان لعظمه يعني الباب ده من المداخل العظيمه للشيطان لعظم ما يترتب على هذا الفعل من الاجر فالشيطان بيخذلك ينفسك يغصينك يجعلك في غطلة عن ذكر الله جل وعلا وانت تدعي كن حسن ضمن في الله إذا سألت الله جل وعلا شيئا من أمور آخرتك أو من أمور دنيات مهما عظم هذا الأمر فاعلم أنك تدعو العظيم القادر أيه هو عظيم جل في علاه وهو قادر على ان يستجيب للعبد دعواه ومهما اعظم الامر فانه لا يعظم على العظيم جل في علاه فسل الله جل وعلا مع حسن الظن وقد جاء ذلك في بعض الروايات صريحه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وبنسمعها نسمع ذلك كثيرا من الائمه في خطب الجمعه بدعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لكن الكثير منا يسمع وينسل يسمع الكلمات ويغفل عن المعاني او يتدبر المعاني ويغفل عن المقصود الاعظم وهو ما يترتب على ذلك من الفعل اليقين في الله جل وعلا هذا هو حسن الظن بالله تعالى إذن الله جل وعلا امرك يا عبد الله أن تكسر من ذكره فلماذا تبخل على الله عز وجل لماذا نبخل على الله تعالى بكسرة الذكر لماذا والأمر عائد إلى مصلحتنا نحن فإذا ذكرت الله جل وعلا في نفسك الزر في ملأ الله جل وعلا يذكرك بسنك في الملأ الأعلى إذا رضيح حسنا على ان نذكره ذكرا كثيرا بل أخبر الله جل وعلا عن فائده الذكر ذبر جن العبادات جن العبادات أخبرنا الله جل وعلا عن عظم أمر الذاكرين بعد العبادة يعني بعد الحج أمرنا الله عز وجل بذكره فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال تعالى وآتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أي ولا ذكر الله أعظم فهو من أعظم العبادات قربة لله جل وعلا حتى بعد انتهاء شهر رمضان وبعد, وبعد الصيام أمرنا الله عز وجل كذلك أن نذكر الله جل وعلا إذا في كل أحوالنا أمرنا الله جل وعلا بالذكر فبنه أمرنا بالذكر بعد من العبادات مع أن العبادة قربه، وتلك العبادات تكفر الذنوب، وتقيل العثرات وتنفع الدرجات فالأمر بذكر الله جل وعلا بعد العبادات دليل على عظم أجر الذاكرين عند الله عز وجل كلا بل أمرنا الله جل وعلا أن نذكره في أشد الأحوال يعني وانت في حال شده عظيمه جدا اكثر من ذكر الله جل وعلا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاسجدوا واذكروا الله كثيرا لماذا يا رب قال لعلكم تفلحون فرتب الله الفلاح على الذكر يعني وانت في احلى الظروف تذكر الله جل وعلا وها هنا نفسك مهمة ينبغي على العبد إذا كان في حال اضطرار أو الشدة يسارع بذكر الله عز وجل مش تقولها أتصل بفلان عشان يشوفني موضوع الفلان أتصل بفلان علشان شري خبطه من مضاعف الفلاني أولا وقبل أي شيء عليك أن تلجأ لله جل وعلا ذاكرا داعيا مستغيثا بالله رب العالمين فمن استعان بالله اعانه ومن استجار بالله اجاره انه الكريم سبحانه وتعالى اذا حدث في حال القتال امرنا الله عز وجل ان نذكره كثيرا ورتب على ذلك الفلاح في صحيح الامام البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي اشتكت يعني اشتكت من كثرة أعباء المنزل من الرحى ورد في سنن الإمام أبي داود سواء أخرى عند الإمام أبي داود أن علي رضي الله عنه قال كانت عندي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت يدها من جر الرحى اشتكت يدها او فأثرت الرحى في يدها وارضرت ثيابها من قم المنزل كلاسف المنزل وتغير وجهها من عجن العجيب قال واثرت القربة في عنقها من الاستسقاء بها. شوف كل ذاك بتعمله. رضي الله عنه بتطحن، بتكنس وتضخ. ها وكانت أيضا تفعل أزيد من ذلك. وكان هذا حال كثير من النساء. ففاطمه رضي الله عنها التي فضلت على نساء العالمين. كانت تفعل هذا في بيتها فعلي رضي الله عنه علم أو اخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سب فقال لفاطمة رضي الله عنها هل ذهبت إلى أبيك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأليه خادمة تعينك فذهبت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية فوجدت عنده قوما فاستحيت فرجعت فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة فأخبرتها أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بنجي فاطمة رضي الله عنه قالت فقال علي رضي الله عنه فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا قالت فاطمه فأردت أن أقوم فقال مكانكما وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيننا حتى أحسست ببرد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ونحن في قطيفة يعني اعد معهم من صنم بينهما في القصيفه بأبيه هو وامي صلى الله عليه وسلم ما اراسه جاءهما بالليل ولم يرد ان يزعجهما فدخل البيت وجلس بينهما ثم قال يا ابنتي ما الذي اتى بك فذكرت له وفي رواية فاستحيت فذكر علي رضي الله عنه سبب مديحها فذكرت كنت عايز خادم يعينني على تلك الاعمال التي ذكرها علي رضي الله عنه في روايه ابي داود فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم قلت بانا يا رسول الله قال اذا أويتما الى فراشكما فتذبّر الله أربعاً وثلاثين وحمداً ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم تدبروا يا عباد الله هو هي عايز الخادم لماذا؟ كي يعينها على أعداء المنزل يعني واحد لما يشعر بضعف في بدنه. أو بفتور في جسده ولا يستطيع أن يقوم بأعباء المنزل ونحوه فعليه إذا آوى إلى فراشه أن يذكر الله بهذا الذكر شرق خالص هيأكل كم ديئة يعني لكني كما ذكرت لكم انتبهوا فإن من أعظم الأبواب ولوجا للشيطان ليغفل العبد وليصرفه عن أعظم الأعمال مع كونها سهلة يسيرة الذكر بيصرج العبد عن على طول تنسى ما تفكرش أنت شغال سهل يسير أن تذكر الله عز وجل حسنات درجات ترفع سيئات تقال ها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيكثر عنك السيئات الذنوب وانت بتشتغل في جميع احواله ولذا فقد ذكر ابن بطيق العيد رحمه الله تعالى في فضل ذكر من الاذكار قال وهذا دليل على ان عظم المشقة في العبادة لا يلزم منه ان يترتب عليه اجر عظيم فقد يترتب الاجر العظيم على شيء يسير ما تلشأ مش معقول يعني حاجة سهلة كده و... كما سأذكر لكم بعض الامثله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في سنة الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ وأزجاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم إيه ده الجهات سبيل الله ماذا سنفعل؟ أنا أخبركم بخير أعمالكم وأزجاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب اعناقهم وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والورق قالوا بل قال ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى قال معاذ رضي الله عنه لم يأتي العبد او ما من شيء يحفظ العبد من عذاب الله كذكر الله تعالى يحفظ العبد من العذاب شوفوا كل من مباله ده في ذكر الله عز وجل إذا فهو من خير الأعمال وافضلها لا ذكر الجهاد ولا ذكر الحج بل ذكر الذكر وها هنا الذكر مطلق يعني تقول أي حاجة من ذكر الله عز وجل تحمد الله تستنصر الله أي ذكر الأفكار فالذكر المطلق هذا فيه هذه الدرجات العظيمه عند الله عز وجل إذا ذكر الله يقوي البدن ويعين العبد على الطاعات ويكفر الذنوب ويرفع الدرجات وهو من خير الأعمال عند رب الارض والسماوات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لا يقتصر الأمر في الذكر على ما ذكرته بل هناك ما هو أعظم من ذلك مما يعوذ على العبد في دنياه قبل آخرته وهو حفظ الله عز وجل للعبد أي وحفظ الله جل وعلا للعبد كم من أناس يشكون من مس وسحر وصرع ومن أمور كثيرة يصاب بها العباد كثير جدا من الناس يشكون ذلك أو من إصابات وأمراض ونحوها نسأل الله جل وعلا العفو والعافية فإن سئلوا عن الذكر فإذا هم من الغاقلين أو أنت تغفل عن ذكر الله عز وجل وتريد من الله أن يحفظك الله جل وعلا قال تذكروني أذكركم فإن ذكرت الله جل وعلا ذكرت الله جل في علاه ذكرت في الملأ الأعلى بسمك ذكرت الله جل وعلا بالعافية. ذكرت الله جل وعلا بالحفظ لتكفير الذنوب برفع الدرجات فكل هذا يدخل تحت مفهوم ذكر الله جل وعلا للعباد طيب يبقى حفظ الله للعبد من تلك الأمور الخفية ومش بس من الزن ونحوها أو من الشياطين كلا بل من الافات ومن كل دابه قد تؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بتلك الكلمات كان يقول اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام يعني كل دابه مؤذيه ومن كل عين لامه يعني من كل عين حاسده اهو اذا ذكرت الله عز وجل ربنا سبحانه يشفيك هذه الاشياء الهوام والدواب ونحوها وقد امر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بروايات كثيرة إذا دخل العبد بيته ذكر الله عز وجل فإذا دخل وذكر الله فإن الشيطان لا يدخل فإذا جلس على الطعام فإن الشيطان لا يأكل وفي الحديث يقول الشيطان لا نبيت لكم الليلة لا طعام لكم الليلة إذن يحفظ العبد بيته وطعامه واهله من الشيطان أنا يكفيكم ان الشيطان نفسه هو الذي نصح الصحابه بهذه النصيحه الشيطان نفسه الرجيم هو الذي نصح الصحابه رضي الله عنهم بتلك النصيحه ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على صدقه المسلمين على التمر قال ده بس ده في خارج صحيح قال فأبصرت عيناي التمر تمر الصدقه ينقص كثا أو كفيه شوف رأسة الصحابة وقوة بلاحظة ينقص كثا أو كفيه قال فاختبأته قال فإذا بسارق فأرسكت به فشكى لي الحاجة والعيال فتركته فلما صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحه قال يا رسول الله شكى لي الحاجة والعيال وأقسم أن لا يعود فتركته قال كذبك وهو عائد أو معاود قال فانتظرته فجاء فانشدت به فشكى الحاجه والعيال واقسم ان لا يعود فتركته فوافيت الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل اسيرك البارحه يا لهريره قال شكى الحاجه والعيال واقسم ان لا يعود قال كذب وانه لعائذ قال فانتظرته فانشدته وقلت هذه ثالث ثلاثه والله لا أتركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة دعني واعلمك شيئا ينفعك الله به هذه وصية شيطان من الشياطين وينفعك الله به قال ما هو في بعض الروايات وكانوا أحرص الناس على الخير يعني الصحابة رضي الله عنه وكانوا أحرص الناس على الخير فقال وما هو فقال اذا اويت الى مضجعك او فراشك فاقرا الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخره لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان انت اخبرك حافظ يعني ملائكه تحرصك الله جل وعلا يغصب اليك ماله يقف عند رأسك فيحفظك من أي ضرر يصيبك فتحفظ الله عز وجل فبدا عند النور ويوجد في حديث أبي أيوب الأنصاري في سنن الإمام النسائي بسند صحيح ايضا أن أبا أيوب كان عنده جرم فإذا بغول يأتي ويأخذ من صدقة أو يأخذ من جمه هذا قال سشكى أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا, أو إذا رأيت الغول يعني الغول نوع من أنواع الجن وكان هذا مشهور عند العرب وقيل أن الغول ما يتغول يعني يتلون. وقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف واثبت وجوده قال لا غول ولا صفرة واثبت وجود نوع من انواع الجن اسم الغون أثبت وجوده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جاءت الغون سبادروها بالأذان سبادروها بالأذان لذلك منفق الجن كذلك قال إذا رأيتها فقل بسم الله اجيبي رسول الله فوقفت مكانها فقال لا اذهب النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعني واعلمك شيئا قال وما هو قالت اذا قرات الله لا اله الا هو الحي القيوم لا في بيت لا يقربك شيطان يعني لو قرأتها في البيت لا يقربك شيطان وإحنا قلنا اذا دخل العبد بيته فذكر الله عز وجل قال الشيطان لا مبيت لقب لبقى القوة هيخرج والقبرة هيمنع إلى ان يشاء الله شيئا من ذلك لا يقربك شيطان عند النوم وكذلك وأنت في البيت وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مثل هذه القصة إلا أنه سالها فقال من الذي يجيرنا منك أو منكم قالت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإذا قرأت ذلك في بيتك حفظ أهلك وإنتغلب ربنا يحفظه أهلك ولا يقربك شيطان يبقى ذكر الله جل وعلا حافظ للعبد وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عجلة أو عجلة على الوجهين عشر رقاب من ولد إسماعيل ورفع الله له عشر درجات وكفر عنه مئة كتب الله له مئة حسنة وكفر أو حق عنه مئة سيئة وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيه في رواية عند الإمام ابن ناجة وعند الإمام أبي جاود في سنريب سند صحيح عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي عشان نسهل بس من قال حين يمسي وحين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من غير قلب لاعداده يعني حتى لوالها مره وهو على كل شيء قدير كانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل عدل رقبة وقد واحدة الثانية عشر لطاق. كانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل ورقعه الله عشر درجات وحط عنه عشر سيئات وتتب له عشر حسنات إذا قلع في الصباح حتى يمس وكانت له حرزا من الشيطان اله الصبح حزم الشيطان غير ما ينسى اله بالليل حزم الشيطان حتى حتى يصبح اخوتي الكرام فضائل الذكر كثيرة جدا لكني اردت أن أذكر نفسي واخواني بامر هين على النفوس بامر سهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي السنن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ابن الجوزي فانظر إلى الذين يضيعون الاوقات كم ضيعوا النخلات ومن قالها نا كما في السنن وغيرها حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفي صحيح مسلم ولم يأتي احد بمثل ما اتى الا احد جاء بمثل ما اتى به او زاد وكانت حفظا له من عذاب الله يوم القيامه كما في السنن وغيرها سبحان الله العظيم وبحمده وسبحان الله وبحمده 100 مرة فافراد الادله كثيره جدا وإنما اردت ان اذكر مجموع ذلك وجملته لتعلم فضل الذكر فهو امر عظيم ويغفلنا عنه الشيطان ويصرفنا عنه حتى لا نحصر عظيم الاجر فبه تقوى الابدان وترفع الدرجات وتقال العثرات وتكفر السيئات ويذكر العبد في خير ملا عند رب الارض والسماوات اللهم إنا نسألك عينا نافعة وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم استر وراتنا وآمن مواعثنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن يمتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين يا رب انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان لا تجعل يا رب للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا قوي يا عزيز اللهم انصرهم نصرا مؤذرا اللهم أحصل يهود المعتدين عددا وقتلهم دددا ولا تزر على الأرض منهم احدا اللهم مجري السحاب ها منزل الكتاب هازم الاحزاب اهزمهم هزيمه المنكره يا قوي يا عزيز اش صدور قوم المؤمنين بنصره اخواننا المجاهدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن واللحن ما ظهر منها وما بطن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه